أنا أقول لكم قصة شاب اسمعوا يا شباب الأمة والله الذي لا إله الله وإن هذه الكصة كما أحدثكم وإني على يقين وحدثني بها عدول ومن سمعها وشا ورآها وشاهدها قبل أيام أو قبل أشهر تأتي الموافقة على على إكمال طريق أبهى الحجاز مروراً ببل أحمر وتنومة وانما صبال حتى وصلت الشركة المنفذة للمشروع الى منطقة يقال لها شمران وصلوا الى هذه المنطقة وهذه القرية فاوقف سير هذه الشركة مقبرة قديمة مقبرة قديمة اوقفت اتمام هذا الطريق ذهبت تلك الشركة الى المحكمة في شمران ثم قدموا عليهم استدعاء يستفتونهم في شأن هذه المقبرة التي وقفت في اتمام الطريق أحبة الكرام صدرت الفتوى من هيئة كبار العلماء بتغيير أماكن هذه القبور شكلوا لجنة أحبة الكرام آخر من دفن في هذه المقبرة قبل ثلاثين سنة بالله يا أخوات بالله تأملوا معي في هذه الكسة آخر من دفن في هذه المقبرة قبل ثلاثين سنة شكلوا لجنة من المحكمة ومن هيئة الأم المعروف والنهي على المنكر ومن البلدية ومن أعيان القبيلة لنبش هذه القبور وتغيير أماكنها بدأوا في عملهم أخذوا ينبشون القبور قبرا قبرا تلو قبر ما يجدون في هذه القبور إلا روايح منتنة ورفات العظام آخر من دفن في هذه المقبرة قبل ثلاثين سنة وقفوا على ذاك القبر بدأوا ينبشون التراب من على ذاك القبر أحبة الكرام عيشوا معي هذا الواقع والله كما أحدثكم ينبشون القبر على صاحبه حتى وقفوا على اللحود والصنايا أب أبعدوا تلك اللحود وإذا بالجميع يكبر وجدوا صاحب صاحب القفر القبر في كفنه كما هو ما تغير الكفن أبيض ورائحته طيبة زكية فضلا عن من هو داخل ذاك الكفن أخرجوه من قبره. أخرجوه من قبره والجميع يكبر الله يا الله من هو سعيد الحب الذي داخل هذا الكفن أخرجوه من القبر ثم انفتحوا الغطاء عن وجهه وإذا بأعيان القرية والقبيلة يعرفونه هذا فلان ابن فلان هذا فلان ابن فلان مات قبل ثلاثين سنة هذا فلان ابن فلان مات قبل ثلاثين سنة والله يا أحبتي ما تغير وجهه هو هو جسمه هو هو ما تغير كفنه هو هو ما تغير أخذوه وحملوه ثم ذهبوا به إلى أبيه أبوه لا زال على قيد الحياة طرقوا الباب على أبوه ثم انأدخلوا الولد على الأب فتح الغطاء عن وجهه ثم جعله في حضنه وفتح الغطاء عن وجهه وخاذ ينظر إلى ابنه ويقبله ويقول يا الله ما أعظمك يا الله ما أكرمك بعد ثلاثين سنة تعيد إليه وما تغير منه شيء تعيده إليه وما تغير منه شيء حملوه وغيروا قبره ثم عاد الصالحون إلى الأب يسألونه ويقول للأب أسألك بالله على إيش مات ابنك ليش هذه النهاية ثلاثين سنة ما تغير في قبره ثلاثين سنة رائحتها طيبة زكية كأن دفن اليوم أو قبل أيام على أي شيء مات ابنك اسمعوا يا شباب اسمعوا يا من ضيعت الصلاة قال ذاك الأب والله والله إني منذ أن عرفت ولدي ما تأخر ولا فات تكبيرة الإحرام ولا فاتها الصف الأول والله إني من عرفت ولدي ما عمري جيت وصحيت الصلاة الفجر أجي أصحيه لصلاة الفجر وهو صاحي وتوضأ وذهب إلى صلاة الفجر والله مات أبني في قضية الصلاة محافظ على صلاته علشان كذا في قبره ثلاثين سنة ما تغير والله ما نسعد إلا بالدين إلا بالطاعه إلا بالعبادة لن تسعدنا شاشات وقنوات ولن تسعدنا مباريات وكاس العالم ومتابعتها والله لن نسعد يوم نعلق قلوبنا بغير الله لا لا يلغالي لن نسعد إلا بالطاعة إلا بالعبادة إلا بالقرب إلا بالقرب من الله أسأل الله أن يجعل قلوب معلقة